إما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافظون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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وَأَنَّ له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحده ولا يوثق وثاقه أحده